بسم الله في كل ابتداء واحد في ذاته وقفاته وأفعاده فللواحة الخضراء والماء زاريا وهذا الصحاري والجبال الرواسية فللروض مزانا فللزهر والندى فلليل والاصباح وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل واقتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا والصلاة والسلام على نور قلبي وجلاء همي وزهاب غمي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بالحق والتوحيد يدهو الهدى نور الاهل على الوجود ورحمة بحر من الاخلاف خيض من ندى عذت له الدنيا وأثر صبحها والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها فتأثر واقتدى رب الوجود تباركت اثناؤه من نوره اهد الوجود محمدا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وقد وقف ولي من الاولياء امام قبر حضرته فتشف الله له عن نور حضرته فقال نظرت الى قبر النبي فهالني جمال بدى من بعد قبل قربه. فقلت اذا كان الجدار منورا. فما بال جوف القبر وما بال من به. وما بال تربي ضمن نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وصلاة وسلاما على آل بيتك العطار أيها الأخوة المؤمنون نتابعة لكفرات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الكريم والذي انتقل في هذه الليلة المباركة ليحظى في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبقار وقطح السمار تحت ظلال الاشجار والفوز بالنظر الى وجه العزيز الغفار كيف لا وللقرآن بركات وللقرآن نفحات ذا الذي ينكر البركات والنفحات وقد اوضحها ربي جليا فتلّكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمر شهية إلىه العرش قال لها وهب فأنزله إليها رطة بنجليا. نضرع الى الله العلي القدير بالدعاء ان يجمعنا بالراحل الكريم في مستقر رحمته ومشاركة في واجب العزاء الى اسرة الراحل الكريم عائلة الورورة انجال الراحل الاكرمين الحاج محمد علي نجل الراحل واشقائه الحاج حسام والحاج عماد والاسلام كريم والحاج حسن ابو الشفري والحاج, والحاج شيخ عرندس جزر جزر جزر والحاج جزر محمد عبد العزيز واخوتي يعانى هذه المنطقة بالطيبة ونحن نشارك الجميع واجب العزاء الواجب الواجب معنى على من اعلام القراء في مصر, مصر, مصر, مصر, مصر فضيلة القارئ النزاعي فضيلة الشيخ طاها النوماني قارئ نزاعي والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة معنى ايضا فضيلة القارئ النامع فضيلة الشيخ حمدي محمد احمد شنف القارئ بقناة الحفظ فضائية التلفزيون والمقيم بقرية الثمانين الملاف مركز محمد وخير استغلال لهذه الفترة ايات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ لزاعي فضيلة الشيخ صاه النعماني قارئ لزاعي تلفزيون العربي والذي اراه قد صعد منسة بلاوه سائلين الله عز وجل التجل والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 دین آمان لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَتَبُوا بِهِ مَا ثِيَرَ بِهِ لَنَفِدَتْ عُرُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ بی مسیحی All in. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحذا الله العظيم <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا وَعَلِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فردوس نزلن قاليدين فيها ما يبغون عن. لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن سمد كلمات ربي ولو Lay me by the. من العظيم فمن كان يرجو لقاء جئ بالرب اللهم نوفلح فليعمل عمل الصالحين على يسير بالي بعد انت رب وَمَنْ كَانَ كان يا لا ينس بعبادة بعباده رب بيغي اعبدني بالله يراقبني يا رَبِّ احْمَدْتَ رَبَّكَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رضا لا لنفذ البحر قبل أن تنسب كلمات ربي ولن جئنا بمثله ماذا قل من كان يا يوم النور في قلب العالم All well right. ربك عبده زكريا إلا ربه نزال خسيح صدق الله العظيم قال رب را ربك عبد وذكر يا ربك عبد و لیت قرورا بیتی این یا زکری ایننا لو بنکو که God بَقَالَ اللَّهُ لَا <تصفيق> قَالَ رَبِّ عليه آية قارئ آية كأن تكلم الناس فلا رجع على صومه من المحراب فأروح من لذن وذكاة وكان تفصيا وضررا السلام علينا والسلام عليك, وسلام عليك. يا يا يا الكتاب بقوة واتّعي. حنالا من لدن الله وزكاةه وكان تقيا الحاج محمد عبد العزيز واخوته واهل هذه الحقيقه الصيده شاكرين لكل من شاركهم ووازع العزاء شكر الله تعطيكم جميعا